عليكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم فاتوا الذين ذهبت مثل ما انفقوا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءك عَلَّا نُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَا وَلَا يَزْنِي وَلَا يَسْرِقْنَا وَلَا يَزْنِي لَنَا وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَنَا وَلَا يَأْتِينَا بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَ وَلَا يَأْتِينَا بِبُهْتَانٍ ولا يحصينك فيما امرض ولا يقصيرك في معروف فانذايذن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم ايها الذين امنوا لا توليوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور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 يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا وَصِدِّيقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو ومن أظلم ممن افترى على الله وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله تم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسول وهو على الدين كله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على زياره تنجيكم من عذاب ال وَالَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أُولَئِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وَمَنْ سَاكَنَ طَيِّبًا فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّ لَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يا الله. قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل فآمنت طائفة من بني إسرائيل. ارطا اذا فايد للذين على عدوهم فاصبحوا ظاهرين